لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نرق السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كن